ربنا من بما أنزل توَتَّبَ عَنَ الرسول واتَّبَعَ الرسول فَكَتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفِهِمْ وَلَن تَجِدَهُمْ ورافعك إليّ ومتّهّرك من الذين كفروا وجايع الذين تبعك فوَالَذِينَ كفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ لَيَمَرُّ جُعُلُمُ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذُونَ